الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم لكم هذه ا ل م ع ة الحمد لله ر ب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين كنا رسول الله آله وأصحابه تحدثنا قد ف ي الماضي درسنا مسألة السماع عن وأنا أعلم أ ن ي بالحديث عن السماع أ خ و ض طريقا و أ س ل ك طريقا صعبا و أ خ و ض حربا غ م ا ر مع ا ل أ ه و ا ء ذلك ل أ ن ه مما انتشر حتى استقر فصار بعض الناس لا يستطيع أ ن يسمع أ ن الموسيقى حرام أ و أ ن المعازف حرام ذلك ل أ ن ه ا صارت جزء من مفردات ح ي ا ة الناس ق ط ع ا م و ا ل ش ر ا يستمعون إ ل ى ا ل أ خ ب ا ر ت ب د أ بنغمات أ و ت ا ر ويستمعون إ ل ى المذياع ف إ ذ ا ثلاث أ ر ب ا ع ه أ غ ا ن ي وينظرون إ ل ى التلفاز ف إ ذ ا بنجوم الفن و أ ص و ا ت و أ ن ا م ل و إ ل ى غير ذلك من المسميات وبعض الناس أ ص ب ح لا يحتمل وذلك عندي جزء من الحديث ل أ ن الذي لا يحتمل يستحل كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف إ ن ه أ خ ب ر عن ذلك وأنا في اعتقاد أ ن هذا كائن ليكونن من أ م ة أ ق و ا م يستحلون الحر ة والحرير ة والخمر ة والمعازف وبعض الناس من حبه للموسيقى طبعا ك ل م ة موسيقى م ن ا س ب ة ك ل م ة ي و ن ا ن ي ة تعني آ ل ا ه الطرب تمنى لو أ ن رسول الله يا ليته سكت عند الحر ة والحرير ة والخمر ة وما زاد المعازف ل أ ن ه أ د خ ل ه في إ ش ك ا ل مع نفسه ولكن ا ل ح ق ي ق ة أ ي ه ا ا ل إ خ و ة وجود الشيء وتفشيه لا يدل على حله و إ ب ا ح ت ه و إ ن النصوص في ذلك و ا ض ح ة و ا ل أ د ل ة في ذلك ق ا ط ع ة ليكونن من أ م ة أ ق و ا م يستحلون الحر الزنا والحرير والخمر ة والمعازف والآن لا يستحل الناس على ن ي ة الزنا ولا الحرير ة ولا الخمر ولكن يستحلون المعازف أ ك ث ر شيء أ و ق ع الاضطراب في صفوف المسلمين وجود فتاوى لبعض أ ه ل العلم أ و ممن ينتسب إ ل ى العلم بتجويز و إ ب ا ح ة المعازف ولذلك صار بعض الناس في ب ل ب ل ة ولكن أ ن ا عندي ابن القيم في م ن ز ل ة السماع يعني ماذا تسمع؟ تكلم س م ع ت عن أ د ل ة القائلين بجواز ا ل أ غ ا ن ي وقال ا ل أ غ ا ن ي ك أ ل ف ا ظ وكلمات بدون معازف هي, هي كلام والسنه كلام و ا ل ب د ع ة كلام و ا ل غ ي ب ة كلام والخير كلام والشر كلام فلا إ ش ك ا ل في الكلام ككلام ولكن هل معانيه م س ت ق ي م ة هل دلالاته و ا ض ح ة يعني في واحد من المصلين معانا في المسجد ما في داعي لذكر اسمه لقاني قبل يومين تقريبا قال لي ي ا خ اسمع في غ ن ي ة طلعها ج د ي د ة انه ما اعرف د ه كله من ويل ا قفل الموبايل و ش ن و ل ه ر س ا ئ ل كلام فارغ زي ده ده بدون موسيقى الزول كان قالوا براه ك د ا كلام ساكن أ ن ا ذ ا د ي كان ق ل ه الله ح ا س ب ن عليه الا أ كنت و د ننتقدو لكن في زول بترنموه براه لا موسيقى ولا فنان ق ا ل ده كل من ب ا ب عل ى الحيط يعني و خلانا نشادو و ن ع ي ن بالحيطه دي فوق ه شنو جدو الله ي ه د ه أ ع و ذ بالله ل أ ن و جدو داير يمشي بالقيم البيت ما تطلع ما ا تجيب لا ل ل ي م ت م ش ي حفلة ج د و ا دار ي م ش ي ب ا ل أ خ ل ا ق و ا ل ق ي م ف ه م د ا ر ي ي ه د و ا الراجل المسكين ع ش ا ن الجو يخلى مش دا دا له مشكله م ل م عالم يفتي والله أي عالم يفتي الكلام دا جايز دا حق المحي حرام ما من من مره في يفتي يفتي ينفظه أي جايز جدياً يا أخي لذيه رقيه العتيد دا كل من جده الله يهده دا يكتبوها سيئات يمي والله دا دا دا إلا دا الله دا حسنات ولا سيئات كده بيكتبوها, بيكتبوها بيكتبوه طيب إذا قول كل ويكتبوه إنه حقه جده كده طيب وتقود الناس إ ل ى الخير ولحن تلحينا بدون موسيقى جاز ذلك شرعا ولا حرج فهو من قبيل النصب والرجز والحداء و إ ل ى غير ذلك من المفردات التي كانت م و ج و د ة أ م ا الموسيقى تفسد الكلمات حتى ولو كانت م س ت ق ي م ة أ ل ا ترى أ ن العنب طيب ولكن إ ذ ا أ ض ي ف إ ل ى العنب بعض ا ل أ ش ي ا ء ص ا ر ة خمرا أ ل ا ترى أ ن التمر جميل ولكن التمره اذا تخمر صار شنو ما, ما خمره عرقي ع يعني يعني نوع ي خمرة ن من الخمر معروف اسمه عرقي ح ر م ة والكلام جميل كويس مثل كل الكلام جميل اللي ب ت ق ا ل يعني الكلام هو جميل جدا شبابنا هيا إ ل ى المعالي هيصعدوا شوامخ ا ل ج ب ا ل هيهتفوا يا معشر ا ل ر ج ا ل قولوا لكل الناس لا نبالي هذا تموح إ ذ ا ج جيت د ج ت ا ر صار عرقي ما قلت لك غوله جميل زي شبابنا هيا إ ل ى المعالي لوح اللحن ا تلحن ما في ح ر م ة إ ذ ا دخلتوا الموسيقى بيك بحرام ث ا ل قصيدة يا راكبين الى منن بقيادي ه ذ عيب ما في عيب ل ي ب يخشى ا ل ا ض ا ن أ ي و ه ك ل أ ج م ل ما هو شوف ي خ و ا ن اسمعوا ي تحريم لكل هذه المسائل ب ا ل ج م ل ة خلاف الشرع تقسم المسائل القسم ا ل أ و ل كلام ساقط هذا بموسيقى حرام بغير موسيقى حرام、واحد. كلام جميل كلام شنو جميل الفاظه ط ي ب ة بغير موسيقى يجوز بموسيقى يحرم كون الكلام جميل لا يبيحه بالموسيقى يحرم يحرم قاطع طيب معناه ع ن ا عندنا ثلاث ة مسائل ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى الكلام ا ل ص ا خ ط هذا مش حرام ل أ ن ه دخلت الموسيقى بس حرام في جنو وفي الفاظه إ م ا مهيج للغرائز إ م ا داعي إ للشهوات ى ا إ م ا هاد م للقيم هذا ا ه د م للقيم لو كان بمقال مكتوب لا يجوز يعني في الكتب كلام ش ي ن كويس في مقال حرام ولا ما ح ر حرام حرام إ ذ ا قال بدون موسيقى كلام ش ي ن حرام ولا م حرام ما ي ل ف ظ من قول إ ل ا لديه رقيب المساله ا ل ث ا ن ي ة الموسيقى لوحدها مع الكلام الجميل مع الكلام القبيح حرام إ ذ ا في واحد حرام مش كدا ح ر م ة ق ا ط ع ة ا ل ل ي هو الكلام بدون موسيقى وفي ح ر م ة إ ذ ا دخلتوا شنو الموسيقى زي شبابنا هيا إ ل ى المعالم كلام م ج يا ل ي راكبين إ ل ى م ن ا بقيادي ة كلام م ج ل إ ذ ا دخلتوا الموسيقى صارت ا ل ح ر م ة ل ي س في الكلام إ ن م ا ا ل ح ر م ة في شنو في ا ل أ د و ا ت كما أ ن ا ل ح ر م ة في التمر في العرج ليست في التمر إ ن م ا في شنو في العرج والعنب ليس بحرام يا اخوان أ ن ت تصور معي زول قال كلام جميل بدون موسيقى زي الاكل ع ن ب ت ا ي د تقول أن العنب حرام أه؟ زول أ ك ل تمر ت ا ي د تقول ليه التمر حرام طيب قال ح و ل و حولوا بشنو أ ض ا ف إ ل ي ه أ ش ي ا ء كلام جميل أ ض ا ف إ ل ي ه أ ش ي ا ء ا ل أ ش ي ا ء اضافه لشنو ا ل أ ش ي ا ء ا ض ا ف ة محرمة لوحدها لحديث ابن عباس وسيدنا ب ن داود ان الله حرم على أ م ت ي الخمره و ا ل م ي س ر ة و ا ل ك و ب ة ا ل ك و ب ة يعني شنو الطبول كويس ص و ت ا ن ملعونان في الدنيا و ا ل آ خ ر ة حديث أ ن س عند البزار وعند المقدس في كتابه القيم الضياء طيب هؤلاء ر و ا ل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سوطان ملعونان في الدنيا و ا ل آ خ ر ة مزمار عند ن ع م ة و ر ن ة عند م ص ي ب ة يعني ناس عملوا ح ف ل ة في علس جابوا مزمار قال دير الله ب ي ل ع م و م في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ه ب ي ل ع ن و م معناش دجنون معناش دجنون حرام حرام ح ر م ق ا ط ع ة الموسيقى حرام يا إخوانا كموسيقى ا كان بلاء ا ن زول قوته في حرم ا ك منو و س ي ق ى حرم م حرم الرسول و أ ح ل ا ه ا منو أ ح ل و ه ا الناس نحن مع الرسول و من الناس ما يشتري الى هو الحديث امن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون و أ ن ت م سامدون هذا الكلام ما ي ج عليهم يقول لك اين الموسيقى هنا الكلام الكعب هو المحرم لكن لما تقول ا ح د ي ث الرسول إ ن الله لسلطان ملعونان ا في الدنيا و ا ل آ خ ر ة مزمار عند نعمه ة قال ان الله حرم على أمة امتي ل ر والميسرة ة والكوبة كويس؟ الرسول قال ليكون أقوامهم قال من أمة ي س أن ح الحرة ل و ن ر ة و الخمر ة والميسره ع ا ا ز ف ت ن اللي بحملوا جبلي علماء الأزهر م م د لي بلغة ل ي ا ح ي ي غني لي ن لكننا و ا ل غ ن م ا ء ك ل ه الغناء يحوال الغناء ان العرب هو التلحين بس ص و بدون استعمال عاديه مشنو ما نكمل لك رسول ق ا ل المعزف ا ق ا س ر شنو رسول الله عزف رسول الله عزف جاسر شنو جاسر ا ل ل م عزف ا الله عزف كيف تقولي ما كافي رسول ق ا ل المعزف ا جابر من وين ياخي يا حتى ق ولما في رسول يعلم الله عزف جابر من وين ياخي حتى ولما في رسول الله عزف قال المعازف حرام جاء في زماننا قالوا ا ل ك م ا ن معازف نحرمها ولا ناخذ بها ط و ا ت نحرمها ما خلاص ق ا ل ليك معازف الرسول قال ان ل الكوبة الرسول قال و ا إ الله حرم على الامه ا ل خ م ر ة والميسره و ا ل ك و ب لكوبة الكوبه ا ل ك و ب ة معناها الطبل حرم ا وسلم قال وايضا ان الله تبارك وتعالى حرم وقال ا ل خ م ر ة و ا ل م ي س ر ة و ا ل ك و ب ة والقنين القنين برضو المعازف الرسول قال الله حرمه يا اخوان شوفوا الشده أ ن ا ب ا ل ن س ب ة لشده ي واضح دي أ ر ب ع خ م س ة أ ح ا د ي ث أ ن ا حديث واحد من الرسول ب يكفني مش قالوا الرسول إ ل ا يكون ما قالوا لكن قالوا أ ن ا ب ا ل ن س ب ة لي مقنع لابعد الحدود بغتنع بيه كويس بعدين ش و ف ا ل أ د ل ة تحت ا ل ق ر آ ن قد تكون لبعض الناس غير واضحه ة يقولك ما واضحة. لكن ربنا قال للشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك الرسول قال شنو في, صوت في صحيح و ت الشيطان مسلم قال الجرس صوت الشيطان إذا كان الجرس صوت الشيطان الكمان يكون شنو؟ الشيطان داخل والجيتار والأورقن يكون كده يكون شنون شنون صوت مش يعني ده إ ذ ا كان ابن عمر سمع مزمار راعي ف أ د خ ل يديه في أ ذ ن ي ه وقال هكذا أ م ر ن ا رسول الله أ ن نفعل إ ذ ا سمعنا مزمار الشيطان راعي العريس السيرجات براه يذبر لا اختلاط لا بنات لا حفلة لا ناس الصيوانات دقوها ولا ناس جو ولا السيرجات ما فيه براه في فيه في حفلة خلة الخلة تكل قصبة ماسك جو ابن عمر دخل الدين ه وقال هكذا أ م ر ن ا رسول الله أ ن نفعل إ ذ ا سمعنا صوت الشيطان ابن عمر كان جاء ش ا ف ا ل أ و ر غ ن ا ت يقول شنو كما قال الشيخ قال شنو قال في أ ش ي ا ء بتحصل أ ز و كان سمع موسيقى ساكت ما مع أ ي ي و ن ما مع أ ي نظم بيحصل لون ه جذاب انت تعرف كلام كمان أ ك د لي شنو أ ك د لي ان ه حرام أ ك د لي ان ه حرام ليه قال بيحصل لون ه جذاب قال بدون إ ر ا د ن ه واستفزز من استطعت منهم بصوتك استفزز يعني شنو؟ يعني حركه بصوت الشيطان وفعلا ً كان الموسيقى يتحرك ذولا إ ر ا د ي لا ه م بصوت الشيطان معناه يدبك صوت الشيطان لانه يتحرك بدون ما يشعر ق ل ك معناه شنو هو خلى ابن عمر دخل ا النفير اد, اد... اد... اديهم فيض مشنو ما لانه شيطان يتحرك عشان ما يقعد يتحرك قام دخل ا ا د ب ي معناه ابن عمر انا أ اغفل اغفل لماذا اغفل لان ث ي ن ابن عمر لو قال ان ا هذا الكلام ده من راسي لم ا والله يكن ل لذا تقول م ك يخطئه ه مرشاد و ا ل ل ه ك ل ا م في امرنا ل و يكون س ي ق ى ضد ا ل س و ل ل عدي أ ب ن ع من ر ر قال هكذا لك أ م ا رسول الله خ ت اما ع ل ر سمعنا و واشه واشه تقول ل اللي لا إ ا س م وعصينا دائرياته ايها الطهي الحجيج طيب أ و ل ح ا ج ة د ا نقول ا ل ح ج ة كلام الطهي الحجيج دا ف و ت ثلاثه ملاحظات ا ل م ل ا ح ظ ة ا ل أ و ل ى إ ن ه ارسلما ما خير بين أ م ر ي ن إ ل ا اختار أ ي س ر ه م ا كونه حرم المعازف معناه المعازف ما أ ي س ر ه م ا ل أ ن ه و كان أ ح ل ا كان تيسير لكن كونه حرم معناه ن و م ع ن ى دي ر ح م ة على الناس وللتيسير ذاته كويس واحد اثنين قولوا بان المعازف كانت ق م ة في الفساد والفجور أ ن ا أ ق و ل لك لا ا ل آ ن المعازف ق م ة في الفساد والفجور ليه ل أ ن ه قياسا ب أ ح د ا ل ص ح ا ب ة ما في سماعه للموسيقى أ و ل حال الصحابه يسمع لغنى ما في ناس جادين كويس والدليل ان ابو بكر ا ص د ي ق دخل في بيتنا ووجد و جاريتين يوم العيد بغنوا في بيت ع ا ئ ش ة و د ه كلام جائز م ا ف و شيء يعني الدف جائز ضرب الدف جائز من دون المعازف كويس يضربوا دف في بيت ع ا ئ ش ة يوم عيد بعدها و بكر يغشل ا مزمور الشيطان في بيت رسول الله والرسول ما قال له غلطان ما مزمور الشيطان قال لهما فان اليوم يوم عيد يعني حتى ا ل د ف د ا للجواري رخص به متى في ا ل أ ع ي ا د والزواج وفي غير رسوم مفجوز فهل كان في ا ل م د ي ن ة في غنايين عندهم دار للفنانين وبياخدوا في الحفلات قروش بالملايين وبيجوا الناس من وين وين ي ت م و ا ليهم و ا ل أ ل ب و م ا ت م و ج و د ة و ا ل إ ع ل ا ن ا ت ماليه الشوارع وين أ ه د الفجور زمان والعسل ا ل آ ل ا ت اتطورت وزادت ولا, ولا نقصت زادت وشنو واتطورت ومعاه بك رخص ومعاه اختراق ومعاه فجور وريني ا ل زمان المعازف لما كان بيستعملوها كان بيستعملوها في حفلات مختلطه أه؟ لا معناه الرسول لما قال ليكونن من امتي اقوام يستحلون يتكلم عن المستقبل وقاصد زماننا بدليل ليكونن معناه ح ا ج ة لقدام دي الملاحظه الثانيه ا ل م ل ا ح ظ ة ا ل ث ا ل ث ة العلماء ورينن من العلماء اباح الغزالي ياتو, الغزالي ياتو. أه؟ المصري د ا معلش الشيخ الشيخ يعني رحمه الله محمد الغزالي تابع ا ص ل ل ل م د ر س ة ا ل ع ق ل ي ة ب ا ل ن ا س ب ة أ ن ك ر كثير جدا من أ ح ا د ي ث الرسول ك وقدم ي س و و ا ملاحظات عنهم خ د م ة للدين في بعض الجوانب لكن م عنه ل ن ب د أ من او بكر الصديق أ ن ا أ د ي ك فتاوى من او بكر الصديق لحد ا ل إ م ا م مالك جبلي واحد أ ح ل ا ه كلهم حرم ا كان ر يقول الغناء ينبت النفاق في القلوب كما ينبت الماء البقلي عمر بن الخطاب سمع رجل يترنم ساكت ويطوطح في راسه قال له شيطان خلي ب موسيقى كويس علم ن ابي طالب عثمان بن عفان نقل عنهم التحريم أ ب و ح ن ي ف ة لما سئل قال من غنى رجل غنى سقطت شهادته عندنا ل وقال جشيت رجع شهادته في المحكمة رجع له شهادته. والإمام مالك له ل الشافعي ي ف ع ه يضمنها هي هدر عندنا إلا وأحمد بن حنبل قال من وأحمد إلا الفساة قال آلات الموسيقى لا يضمنها وإنما هي هدر. وقال ل كسر الغناء لا يفعله إ ل ا الزنادقه ة دي الأربعة دين الإمام ا ورينتان عالم وريني ورين لي منه قل أي أنا、وري. فقط كل المعاصرين استندوا على فتوى بن حزم وابن حزب ضعف أ ح ا د ي ث الغناء وهو ليس بمحدث ولكنه بعد ذلك لم يبيحه بعدما أ ب ا ح ه ورين اذا ل ل ع م منه إ كان رجل أ ت ى إ ل ى ابن عباس وقال لهم ما تقول في الغناء اداه كلام منطجي قال له ارايت ان ج ئ ء به يوم القيامه أ ن يكونوا مع النبيين والصديقين أم يكونوا مع يكون ا ا ل ف س قال ي ن و ف ا ج ر ي ن ق ا ل ل مع ا ا ف س ق ي ن و ان ل ف جيء به يوم القيامه ة أي أأيكون ايكون في م ي ز الجنه ن ا س ي في ئ ا والل النوسة ت ا ل ا و ام ل ي ة أأيكون في النار ج ة أو في ل ن ا قال في اذهب فقد افتيت نفسك والزول الصادق مع نفسه يجيبني على هذا السؤال تخيل أ ن ت في ح ف ل ة ولم شغل المسجل بتسمع موسيقى وهنا وقبضت روحك يحسني خاتمه ولا سوء خ ا ت م ة خليك صادق مع نفسك ولما تقول لي العلماء قارنوا بين الغنا الفاسد وبين الغنا الكلام الجميل ودخلوا في ه الموسيقى عشان يجروا الناس من د ي ل هذا بالعكس فتح باب الشر وزاد ا ل أ غ ا ن ي ا ل ف ا س ق ة لما ي ه في ا ل ن ه ا ي ة أ ي فنان يغني يقول لك مش الكلمات بنجيب الكلمات ا ل س م ح ة كلهم يغنوا في فنانين قالوا ن حقنا ن توب لكن مما سمعنا فتاه وقالوا اننا ج ا ئ ز ل نحن ا ن ا ي ب ي ن معنا ده رزق اولادنا ايوه يا... قال في شيخ باكستاني بيعزف سوره ا ل ب ق ر ة بالكمان ده أ ك ل م ك إ ذ ا كان الكمان ج ا ي ز ادخال ا ل ق ر آ ن ف ي م يجوز ليه ل أ ن ا ل ق ر آ ن كله توقيفي الفاظه مفرداته أ ح ك ا م ه كلماته حتى تجويده لذلك قال تعالى قال, قال شنو؟ الذين يتلونه شنو؟ فهذا ب يبقى الدين ابتداع كونه زوال يقول الكلام يقول العادي بدون شنو؟ لما يكون كلاما ن ن ا ل م ح ر في لكن كلام معقول هذا ب ق و ل الدين ك م ا ن ه إذا كان جائز كونه ر ر ل ا ق آ بالكمان أجيب يا أخواننا الوقف في المعين ليه؟ لأنه حكم وتكفر مجوز عنده توقيت في إيه في آية تجي في ايه م ش ن و تكفر الوقف في فيها م ش ن و ما يجوز الوقف أ ن ت الالحان دي حتجي في محل أ ن ا سمعت سديد واحد يطلع سوداني لكن ما يفهمه والله الزول ده بيقرا ا ل ق ر آ ن بالغنا بالالحان تحت ا غ ن ا والله ل خ ب ة السور تبارك تبارك الذي بيده الملكدي من أ و ل حد اخر غير معانيه كلها ا ل ق ر آ ن نزل وقري ب ق ر ا ء ة ا ل ص ح ا ب ة بالتجويد وما أ ذ ن الله لنبي كما أ د ى النبي حسن الصوت أ ن يتغنى بشنو ب ا ل ق ر آ ن وليس منا من لم يتغنى بشنو بالقران و التغني معناه شنو تجميل شنو الصوت ي ت ن لذلك ش و ف ايها ا ل أ ح ب ة لابد أ ن نقرر هذه ا ل م س أ ل ة و إ ن انتشرت و إ ن عمت و إ ن و إ ن و إ ن لابد أ ن نقرر أ ن ا ل م ع ا د ف حرام كما حرمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الكلام أ و ل ح ا ج ة شوف ن انا ن ما أ ح ب إ ط ل ا ق ا ل أ ح ك ا م أ ن ا ما قلت الغنى حرام قسمت الغنى ل م ر ا ت ب كويس ل مراتب شنو ث ل ا ث ة غناء الفاظه ج م ي ل ة وعباراته ط ي ب ة يتغنى به أ ي يجمل شنو الصوت دون أ ن تدخل عليه مؤثرات زود لحن الكلام الجميل ق ص ي د ة لحنه فيها شنو من يستطيع ان يحرمها وهذا أ غ ل ب ما كان عند ا ل ص ح ا ب ة هذا كان موجود عند ا ل ص ح ا ب ة ل ك ن ن احنا جزناه طيب الثاني الفاظ ر د ي ئ ة ومعها موسيقى حرام لسببين ل ر د ا ء ة الالفاظ ولي مصاحبتينو الموسيقى كلام جميل بن مرتب ثالثه كلام جميل و م ع ه ش ن و و م ع ه م و س ي ق ى ا ل ح ر م ة ليست في الكلام إ ن م ا في شنو إ ن م ا في الموسيقى موسيقى لوحدها م ق ط و ع ة م و س ي ق ي ة و ل ا ب م ق ل ش ن و و ل ا ما ك ن ه م ق ط و ع المكتا م ق ط و ع ة م و س ي ق ي ة كالي ساكت كذا ما م عيا ح ا ج ة حرام ع ر ف ت و ا إ خ و ا ن ا ع ر ف ت و ا ا ل م و ض و ع اذل ع ل ي ت و ا ذ ل ده اي زر أ أي ب من جهه ينظم نعم آ ي ة في ا ل ق ر آ ن بتقول شنو بتحرر الموسيقى العشه كم ركعه اربعه جبلي آ ي ة في ا ل ق ر آ ن بتقول العشه أ ر ب ع ة ركعه فيه؟ فيه؟ فيه؟ الرأى ممكن آية في القرآن. آية في ها في الزول ا ممكن تزوج امه جبلي آ ي ة في ا ل ق ر آ ن جبلي آ ي ة في ا ل ق ر آ ن ما خلاص في حاجات في ا ل ق ر آ ن م ش كده زي إ ن ه ز و ل م ا يزال ويقول و ف ي حاجات م و ج و د ة في ا ل س ن ة انتما معترف الرسول معترف الرسول ما معترف. الرسول معترف قال لك الموسيقى حرام عندك ر أ ي يا اخوانا الزول ا ل ل ي يقول لك لا ي ل ي د ايه في ا ل ق ر آ ن في أ ي ح ا ج ة تقول له ربنا قال والنجم إ ذ ا هوى ما ظ ل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إ ن هو إ ل ا وحي يوحد ام ن د ه علماء ا ل أ ز ه ر محمد الغزالي محمد السيد قال لك الرسول قال لك المعازف هرأيك شنو في اشياء ربنا حرمها ما خلاها زي اشياء و ا ض ح ة زي نكاح الامهات نكاح البنات كده كده صح حرمت عليكم امهاتكم واخواتكم وبناتكم, وبناتكم كده صح طيب وفي الذهب ده حلال على ا ل ر ج ا ل في ايه بيتحرموا الحرم حرموا الرسول منه تحريم الرسول ماشي ماشي تحريم الرسول ما ربنا غشنوا ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله يعني الرسول بيحرم الرسول ما قال أ ل ا إ ن ي أ و ت ي ت ا ل ق ر آ ن ومثله معه قال أ ل ا إ ن م ا حرم رسول الله مثل ما حرم الله الصلاه دي بيجلد قدرها تفاصيل عند الرسول واحد ل أ ن ه يا اخوان انا عذر الناس ل أ ن ه مما قاموا نحن ن في الموسيقى كون نتيجه الموسيقى ح ط ا هو يا اخوان لا الرسول حرمه والله تثبت لي إ ن الرسول ما قال الحديث ده انا أ ف ت ط و ا ل ي انو الموسيقى ح ل ا م ومن باكر دي أ ق ر ب ح ف ل ة تلقوني ابشر فيها بس أ ث ب ت لي أ ن ا جدامي الرسول قال أ م ش وين تاني بس أ ث ب ت لي ا ن الرسول ما قال يا اخوانا كان الواقع ا م و ض ح و أ ش ا ن اوريك إ ن و الناس في قلبها في اشي ء الناس مكينه م في الحفلات أ ن ا كان م ش ه د ت ا ل ح ف ل ة كايما مسجد يقولك يا مولان انت جابك ش و ن جابوك شنطي قالوا الحرام ه على المولانات كويس بعدين ممكن يقول لك أ ن ا محمد سيدنا بستمع له ليه ياخذت حفلات ياخذت أ حفلات ياخذت حفلات ي ا خ ل ت حفلات ياخذت حفلات ياخذت حفلات ياخذت حفلات ياخذت حفلات ياخذت حفلات ياخذت حفلات ي ف خ ذ ت حفلات ياخذت حفلات ياخذت حفلات ياخذت حفلات ي و خ ذ ت ح ف ل ع ت ي ا خ حفلات ياخذت ياخذت ياخذت ياخذت ياخذت ياخذت ياخذت ياخذت ياخذت ياخذت ياخذت ياخذت ياخذت ي ا ل ذ ت ياخذت ا خ ذ ت ياخذت ي خ ذ ت حرام على إ م ة المساجد حرام على ناس الاوقاف و ش ؤ و ن ا ل د ي ن ي ة كويس طيب نعم أ ي و ة م ع ن ى ا ل ق د و ة لا يليق به ماذا لا لا يليق به ماذا م ب ل ى به ش ن و ن م ب ل ى به شلون لا تقدر تقول تقدر تقول التفاح ا ل ق د و ة ما ي أ ك ل ه ما ل أ ن ه ما محل نقاش إ ذ ا الزلل و يقول ليك ا ل ق د و ة م ب ل ى به ا ل ح ف ل ة معناه في قرارات نفس ا ل ح ف ل ة دي ما لا لكن و ما حرم ما و لو ي س صح. أسمع صحة صح ما شوفوا أ ا ق ب لن ا إن إما الناس يقولوا مشدد. كويس لكن عندي شرط. عندي يقولوا شرط. ما عليه كويس أشهد مشدد مشدد شرط شرط أكبر تغير ر ي حديث الرسول تغيره إما لانه و ي و من أمة أقوام ي س ت ح ل و ن الشرع ويحارة الخامن ل م ا ز ف س والاخر ا ن الدنيا و آ ة مزمار عند ن ع م ة إ ن الله حرم على أ م ة الخمر و ا ل م ي س ر ة و ا ل ك و ب ة وفي ر و ا ي ة ا ل ك و ب ة والقنين الكلام د ه الرسول ق ا ل ه وموجود في كتب ا ل س ن ة أ ب و داود و ا ل ت ر م ز ي والنسائي والبخاري ومسلم حتى في صحيح مسلم موجود كويس بهذه الروايه وعند البزار في المستدي قولي ل الرسول ما قال أ ن ا ب ت ن ا ز ل أ و تقولي الرسول القال تقول مشدد أ ن ا اقبل منك برضه كامل قولي الرسول قال مشدد لكن م انا مؤلف من راسي يا أ خ و ا ن ا انا جبت لكم كلام الرسول وكلام الخلفاء الراشدون ا ل أ ر ب ع ة وكلام ا ل أ ي م ن ا ل أ ر ب ع ة تاني في كلام في كلام بعد الشده خلاص ياخي يا أ انت عارف الشافعي قال, شنو؟ قال تركت أ ه ل العراق في ز ن د ق ة قال ل م ا ج ا ء فعلوا قال صنعوا شيء يسمونه التغبيل ت غ بالغن ي ب قالوا م ا التغبيل قال ي م ش د و ن أ ش ع ا ر تزهد في الدنيا وترغب في ا ل آ خ ر ة ومعهم قضيب قضيب معناها شنو صوت أ و خ ش ب ة يضربون بها على و س ا د ة م خ د ة تصدر أ ن غ ا م ا قال صد الناس بذلك عن ا ل ق ر آ ن هذه زندقه قال الأئمة الأربعة بالذات كانوا راجل يأكل لك مشددين ويجي محكمة الف هي رأيه شنو؟ ش شنو؟ مشدد ه عندهم د معنا على أخوانا أخذنا التحرق يا وحتى ولو ب ت كتابه أنت تسأل وقفت ا العلماء المعاصرين كالشيخ القارضاوي حلاة وحرام كالشيخ الغزالي والإسلام أنا وقفت على أقوالهم و أو ويجيب ى على بعض في م ا م س ت ن د ي ن الى نصوص ل الكتاب من ا ولا من السنه ة حتى هؤلاء لا يبيحون كل الغناء على ا ل إ ط ل ا ق يعني شنو ديل يقولون ل الغناء ك ل م ا ش تكون على ج م ي ل ة م ا يكون فوق ذ ك ل ل ن س ا ء ولا التشبيب ولا كذا ل حتى هؤلاء الغناء بتاع نسوايل ا ده حرام عندهم غ ن ا ء نسوايل ا ده ما له؟ حرام يعني ده غناء ينبغي ان يتفق عليه يا اخواننا في غناء سيء جدا الان آ ن ق ع د ي يغنوا فنانين كبار او صغار يغنوا كويس هذا لا, لا شك في شنو في ت ح ر ي م ي ل أ ن ه بعد ي ن لما و احد يسمع يقول لك والله العلماء اختلفوا قالوا في غ ن ا حلال ي ق و م ي س م ع كل ا ل أ غ ا ن ي من طرف يا يتكلموا المعاصبين ليهم ياته أخوانا الغنى العلم اعترامنا لما تكلموا عن الغناء تكلموا عن شنو؟ عن من أنواع الغناء الغناء الموزوم لو شنو نوع عنه عن عن عن من حتى مع الكلمات ا ل ج م ي ل ة البعيد عن السخف والتردي ا ل آ ن الغناء ممكن نقول تسعين في ا ل م ي ة من ا ل أ غ ا ن ي ا ل م و ج و د ة ا ل آ ن س ا ق ط ة ممكن؟, ممكن زول يسمع فتوى في ا ل ع ش ر ة في ا ل م ي ة يقول لك كله جايز كله جايز ده معنى زول بتاع ه و ا يعني حتى العلماء ا ل أ ج ا ز ه يكون العلماء في ا ل ن ه ا ي ة مستندين إلى ش و إ ل ى بعض ا ل أ ش ي ا ء يعني مثلا القرضاوي ا س ت ن ا د ه يقول لك ضرب الدف في بيت ع ا ئ ش ة هل ي ج ا س عليه فنان ل شايل عود في حفله هل, هل يقاس عليه أضربت د ف ن هلا جاريتين ا دون ب ل و غ صح؟ في م ن س ب ة ارسلت ل ذلك والرسول ما غير ألفاظ أو بكر أنها مزمور الشيطان ولكن الأعيات يقول لها الرسول ع مع عائشة ي هي غير أجيزت في في د امرأة ما مزمور أنها قال وأوبكر أنكر أوبكر هل شنون؟ معها من تغني يقول شنو أتيناكم, اتيناكم فحيونا نحييكم لولا ا ل ح ن ط ة السمراء ما سمنت عذاريكم ولولا الذهب ا ل أ ح م ر ما حلت بواديكم ده ديل الدف الدف استدل فيها هذه بها شنو شنو شنو ضربنا والأنصار قوم يحبون الغناء نسوانا ضربوا لنا لكن وروني حفلة فيها رجال ولا رجال يعني حتى هذه النصوص التي بها لا تبيح الغناء جواري قوم ضربوا ولا التي حفلة رجال المعاتف تستعمل الرجال لا على شنو على صغار تبيح حتى على إ ط ل ا ق تبيح ه ب ص و ر ة م ع ي ن ة وهي ص و ر ة شنو ب ص و ر ة م ع ي ن ة وهي شنو جواري صغار في مناسبات صح الرجال داخلين ما داخلين وحتى ا ل آ ل ا ت ا ل م س ت ع م ل ة من المعازف ما لا آ ل ة واحده ليه شنو الدف وليس الدف ل أ ن ا ل د ف ليس كثيرا نغمات إ ن م ا صاحب ن غ م ة و ا ح د ة هي دف دف دف يعني دف سمه دف ليه ل أ ن ه يصدر صوت شنو دف دف من شنو من داخله لذلك ابيح يقاس على ذلك المعازف التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ي ب ع على ذلك طيب ابن القيم بعدما أ و ر د هذا الكلام قال والذي يفصل النزاع في حكم هذه المساله أ ل ل ة ث ث قواعد و ا ذ ي يفصل شنو؟ النزاع في شنو؟ في النزاع شنو شنو حكم ذ ه المسألة شنو ثلاث قواعد قال ليك القواعد, القواعد دي. ابن القيم قال ابن المسألة ليك ليك مسألة وأي شرعية يحصل فيها اختلاف قال حكم هذه القواعد ا ل ث ل ا ث ة قال لك الحال حال الناس يعني والذوق و ا ل و ج ه حاكم أم محكوم عليه ام ل والحال والوجه ز و ق ا ح ك أ محكوم م عليه بمعنى حال الناس في العالم كله في الموسيقى ده فوق ا ل ش ر ي ع ة ولا تحت الشريعه ة الشريعة تاني ما أي حاجة للشريعة تحت تاني بتجيك ما ا أي ب ث حتى ا ل م س ت و ى ب ي ع م ل و ق ا ل لك ما ت أ خ ذ بها هذه ا ل ق ا ع د ة الاولى أ ن الذوق والحال والوجه محكوم عليه ولا يتحاكم إ ل ي ه في زول قال لك أ ن ا بميل الموسيقى لا إ ر ا د ي ا د ه ح ا ل ة من حاله نفسك بتذوقوا انت دي ح ا ل ة فاكده انت في نفسك لكن الرسول حرمها معناه تعمل شنو حالتك ا ل إ ر ا د ي ة دي اللا إ ر ا د ي ه خليها يتابع الرسول و إ ل ا قال لك لا يدخل أ ح د ك م ا ل ج ن ة حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ه و ا ك مزاجك يكون تبع منه مزاجك داير ح ا ج ة والرسول داير ح ا ج ة ت ا ن ي ة مزاجك داير ح ا ج ة والدين داير ح ا ج ة ت ا ن ي ة ت أ خ ذ ب ي ت ه تاخذ, تأخذ زي ا ما في ناس ا ل آ ن موضوع الموسيقى د ه شايفينه ما بيجروا علي ل أ ن ه يعني مرات لما نستمع ك د ه يكون م ت ف ع ل عصا بتجبه ه ا د ي ة خ ا ص ة الفنان المعين وفي ناس دبكم والله ناس ب ك م النغم يكون جميل والفنان صوتي جي... طوال الدموع يدلكم جاريه ة أنك في كلام في ل ل ا ما يبكي طيب الموبايل أ ن ا بعدي رقم في ح ا ل ة و ا ح د ة يكون ما في ط ر ي ق ة لفتح الموبايل وسماعه إ ل ا بالموسيقى في حاجات ث ا ن ي ة في جرس عادي تعترفون في؟, في صوت عصافير صح في أ ذ ا ن عزيل في زول تسمع ا ل أ ذ ا ن الله هو الرسول ج م يفتح ل ي طوالي في هزال صح يقول لي ما في الأذان دا الأذان دا ما في طريقة علامه اسمع ذ ابن الكلام يقول علانة القيم رحمه الله منشا ضلال من ضل من المفسدين جعلوا ا ل ح ا ل ة والذوق والوجد حاكما على الشرعي وليس محكوم عليه من قبل الشرعي ن جعلوه دا شنو؟, شنو الحاكم القيم هؤلاء عكسوا سيرهم فبدلا من أ ن يسيروا إ ل ى الله ساروا إ ل ى نفوسهم وبدلا من أ ن يعبدوا الله عبدوا نفوسهم نفسه. متى يعبد نفسه لما يسير في هواها حتى ولو خالف ذلك الكتاب والسنه ة القاعدة القاعدة الأولى. طيب. القاعدة الثانية طيب طيب دي يقول ابن القيم ابن الأولى شنو رحمه الله إذا وقع النزاع في حكم فعل من ا ل أ ف ع ا ل أ و حال من ا ل أ ح و ا ل هل هو صحيح أ و فاسد قال وجب الرجوع إ ل ى ا ل ح ج ة ا ل م ق ب و ل ة والمصادر ا ل م ع ت ب ر ة القران آ ن و ل س ة فإن تنازعتم في ف تنازعتم شيء ر د والسنه ه شنو ل ل ه و ا ر و ل إ كنتم تؤمنون ب ا ل ل واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا المولى سبحانه وتعالى سورة شنو الآخر كلام كلام سبحانه النساء معناها شنو؟ معناها ذلك خير في منه ده ده الذوق والحال والوقت محكوم عليه ب ما ذ ا ما هو الحاكم المهيمن عليه ليس أ ق و ا ل الناس ولا فلسفاتهم ولا شروحاتهم ولا تخرصاتهم إ ن م ا كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم ا ل ق ا ع د ة الثالثه ة ذ ه مهمة قاعدة جدا يقول إذا الناظر السالك الإباحة حكم يقول شيء التحريم؟ أو هو أو أشكل على أو السالك شيء هل هو الإباحة أو التحريم قال فلينظر إ ل ى مفسدته وثمرته وغايته د ا ئ ا تعرف الموضوع حلال ل م ا حلال وما عندك آ ي ة ولا حديث ك د ه بس عيب يساكد قلش ا و ف مصالحه ومفازته ثمرته شنو ا ل غ ا ي ة ب ل وصلك لها شنو المؤمن غايته شنو غايه ا ل ج ن ة ورد ي الرحمن نمسك الموسيقى بتوصلك ل ل غ ا ي ة دي بتوصلك م ا بتوصلك بتوصلش للجنة؟ بتوصلش ما بتوصلك ل ل ج ن ة بتوصلك لارض الرحمن م ا بتوصلك إ ذ ن ما عندها ثمره وما عندها شنو غ ا ي ة فاحكم عليها بالتحريم دي, دي تعتبر شنو تعتبر ثلاث سنو ثلاث قواعد طيب ابن القيم رحمه الله يقول شنو يقول لما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام س و ط ا ن ملعونان في الدنيا و ا ل آ خ ر ة والله اخوانا انا يعني شايف نفسنا ما قاعد نعظم ا لا ق د ن ع النصوص يا أ خ ي الرسول المصطفى الخاتم صلوات الله وسلامه عليه يقول ل ك سوطان ملعونان في الدنيا و ا ل آ خ ر ة حول ولا ق و ة إ ل ا بالله قال مزمار عند ن ع م ة و ر ن ة عند م ص ي ب ة الرسول قال الكلام ده إ خ و ا ن ا كانوا قالوا للرسول قال لك ل أ ن الانسان يعرض لقلبه حالتان ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى ح ا ل ة حزن و أ س ف على مفقود و ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة ح ا ل ة فرح بموجود يعني أ ن ت أ ص ل ا بتمر على قلبك حالتين يا ت ي لك ح ا ج ة وشنو تفرح يا تبقى لك حاجه شنو وتحزن طيب قال لك شنو القلب يستعيض حزنه بسماع صوت عند المفقود لما يسمع البكة و صوت البكا و النواحه بيحصل ل شنو شمن شنو من الحزن وكذا وعندما يجد شيء يعرس الهي ل ي عند ا ل ن ع م ة بيحتاج انو يسمع صوت شنو زغاريت وحاجه زيدي عشان ك د ه قال ليك الشارع قام قال الاثنين د ي ا ا م ج ا ي ز ا ت عشان ك د ه قال مزمار عند ن ع م ة ده عند الموجود ورنه عند م ص ي ب ة عند شنو عند المفقود وعند المؤمن عبوديتان عند العبوديتان عبوديه عند الموجود و ع ب و د ي ة عند المفقود ما هي ع ب و د ي ة المؤمن عند المفقود الصبر والرضا وما هي ع ب و د ي ة المؤمن عند الموجود الشكر إ ذ ن ا ل غ ن م معنا صح والنياحه م ع ن ا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب غ ن ا ابن ق ي م جابه ب ر و ا ي ة أ خ ر ى إ ن م ا نهيت عن صوتين احمقين فاجرين صوت ويل عند م ص ي ب ة وصوت مزمار عند ن ع م ة وحديث ا ل ر و ا ي ة ا ل ث ا ن ي ة صوتان ملعونان في الدنيا وشنو و ا ل آ خ ر ة ط ي ب ب د أ ابن القيم بعد ذلك الولوج للحديث عن كلام صاحب المنازل كلام صاحب شنو المنازل ا ل له ف ي السمع إ خ و ا ن ي ن ح ن ا في منزل شنو في منزلة شنو؟、السماع. المنزله س ا ا ع ل م ة الخلت الجامع كل فيها ن كلام ن الرسول قال ا ل ع ايماني ز ف ك و س ا ل ن ز ل ة دي ي ف ه كلام إيماني يعني السماع المفيد ما هو قال صاحب المنازل السماع على ثلاث درجات سماع ا ل ع ا م ة ا ل أ س ئ ل ة في هذا الدرس ك ث ي ر ة لكن كان رغبتي أ ن ننتهي من م ن ز ل ة السماع ل أ ن ن ا ب د أ ن ا ا ل آ ن الدخول في كلام صاحب شنو صاحب المنازل لكن هذا يحتاج إ ل ى شرح يعني اطول فلذلك نكتفي بهذا القدر و أ س أ ل الله تعالى أ ن يتقبل منا و إ ي ا ك م أ ج م ع ي ن وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته